ومن يقنط منكم من الله ورسوله وتعمل صالحا نوتها انجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي الا استنك احد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا جاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة ذق الله ورسوله أمراً تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك متق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخش